أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها فقبولها حتماً بدوني ترددي أعمالنا لنا بين القبول وردها الا الصلاه على النبي محمد صلى وسلم على محمد محمد. وفاطم وفاطم رضع قلبي فرح عيدا وفاطي اي اي اي موفاتهم جوز عن حبهم وفاطي اي اي بحر حب يطفح غيره وفاطر ايام وفاطم وفاطم نبع كل السعد قلب المسي و صلاله صلى وسلم على محمد والي محمد طلبوديات من نظم الاستاذ علي الحموت <تصفيق> فرحا فرح يا قلوب الشوق هل تعبت فرح يسعد لها الألف فاطم فرح يا يشيع المحفل الليلة فرح يا وعليك فراح أثر بالزيتية وصلوان هلا هيل هلا, هيل هلا هيل علينا افراح من هلات هلا هيل تلولش للعرس تنثار هلا هلا هلال هات تناشد بالسعد حدار هلا هيل علاهيل بمر رب الزواج للذكي والصلاه